زينب ويزوارك بالحسرة تنادي صوتك صوتك زينب ويزوارك بالحسرة تنادي لبيك يا حسين لبيك تېظو وره په حسرتنا لي نبي لا ابويا بالفضل راحم دينا ردت يضعون المدينه اي وياني اي لا اخويا ولا ابويا و الفضل راح مدانا يلتينيش دوني انا چالي اسمي سكينة بس مني اللوحان ساتة وضيعت روح الحزينة لا تسموني سكينا روّعتني الغاغرية شفت أخويا مجدلين مرمي دامي على الوطية والبطل عدى أباس دتی ضعون للمدينه اي ويلي على الضعينه لا اخوي ولا ابويا بل راح هدينا بل فضل راح. يلتنيش دوني يتيمه آنجاني اسمي سكينه يلتنيش دوني يتيمه آنجاني اسمي سكينه بس من الرعا عانسته وضيعيتروح الحزين لا تسموني سكينا روعتني الغضبية شفت اخويا جدنينا مرمدام على الوطيه لا تسمرني سكينة روعتني أي الغاضرية شفت أخويا أم جدلين مرمي دامي على الوطية والبطل عابا سطايح جوده وير لا يا رميه بالعماد را ما هادي امام كل رزيه هادي را ود ود الله يخليك او الله طفل والله او طفل والله فطن عمره سهم باغ نحر جيده ورفق ايدك على ابويا اليناغي عبد الله طفل والله فطم عمره تاسهم طاغي نحر ورف إيده على بوياه تائلي ناغي على صدره نزف دمه وابوه بحى ضمه إيه على صدره ما نزف دمه وابوه بحى ضمه إيه هو أمتي إيه سبي عمى إيه أسف خياه إيه أسف خياب أمل أمه تهز مهدا أمل عدها صدره إيه تهز مهدا عدها أولى المهدي إيه الولد خالي إيه تهز مهدا عدها ولن مهدي وانا تخالي ابو يحسد في ض على السنين وهل غا اي يا بيه اتمخلاني اي حالي فتها وحساني إيه وحيدة بيه بيت مخلاني إيه حنيفتها أمي وأحزاني أنا ضرت به في الثرى معفار آياريت إنه الله عماني وعبد الله طفل والله فطم عمره فاسهم طاغي تعبتون شباب وعبد الله طفل والله فطم عمره فاسهم طاغي إينا حرجي ده رف إيده على بويا آه إلينا آآ على صدره كان زف دمه آآ وبوه بحه آآ سرتي ضمه آآ هو أمتي يحسب أيامه آآ أسفيا آآ ذأم على صدره كان زف دمه آآ وبوه بحه سرتي يضمها آه أماتي احسبيه عمى أسف خياب أم أمل أمى في الزمن آه تهز مهدى آه أمل عدهى أولى المهدي في الولد خالي أبو يحسين فيجعل سني أهل غاها يرحوالي آه أبو يحسين فيجعل سني أهول لغي يا رحوالي آه وحيد بي بيت من خلاني آه خلي فتها قام بحزاني أنظرت بي ترى مفار آه يا وحيد بي ا حليفتها همي وحزاني نظرت بي قدر ما افا الله اماني يا ريتنا الله اماني وغاب ايه اللي شفته وانا قدامي وقابل ما عشه ده الله ما شاهد الدامي تل شفته بحظامي ايه فيجعني منظر الذبح ايه فيجعني منظر الذبح اهولمني راسه برمحة اهلا وقدام ضمد الجرحة ايه وسافاه كسر الجنحة وقبل المهش هدى الدامي هيل شفتا هيل جدامي جد علي علي علي علي علي وقبل المهش هدى الدامي هيل شفتا جدامي وشمر بصاه اشهد ادامي هو يلشفته وين يجي ادامي وشمر بصه يدر متعلي بسفه يذبح يظامي في جعني منظر الزبح اهو لمني راسه برمحة اهلا وقدار ضمدت جرحة أهوة سافة تكسر الجنحة وراحة تروح وحيا عالم وجوه ردي حين وردينا هي الأرض جدنا بذلة من بعد عزنا Quan O gablme eşşedi damin O elçifte el da O gablme eşşedi damit o ايه شفته قال الجدامي وشربصاي حياتي ما متعل ويبسفاه يذبح الضامي افجعني منظر الذبح اي ولا من ايه راسي کسرنجن حان زینب ویزوارک بالحسعد نادي زینب